فيك ما ومظهر سر الجود جزئي والكلني وان سانعين الوجود العلوي والصفني وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتقلق ب العبودية المتحقق بأسرار العبوبية صاحب المقامات الإصطفائية والكرامات الإرتضائية سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخديث الحبيب الأكرم المقصوص بأعلى المراتب والمقامات والمؤيد بأرضح البرامات الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد والشهود نور كل شيء وداو وسر كل سر وسنو الذي منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار السر الباطل والنور السيد الكامل الفاتح القاتم الأول الآخر الباطل الضاهر العاقب الخاشر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 الرهان الحجة المطار المختار الفاضع الخاشع البر مستواصل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 الأمين الداعي إليك بإبنك السراء كنت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة ونصرته برعب وضللته بالصحب وردت له الشمس وشققت له القمر وانطقت له والذئب والجذع والذراء والجمل والجبل والمذر والشجر والحجر وأن بعدت من أصابعه الماء إلى سدرة المتنى إلى قاب قوسين أو أدنى وأريته الآية الكبرى وأللته الغاية القصوى بالمخاطبة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 حتى أتاه اليقين اللهم بعثه مقاما محبودا في الأولون والآخرون اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار ديني ورياتي وفي الاخره بشفاعتي في امتي واجزل أجل شفاته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطي سؤله في الآخرة والأولى كما تيت إبراهيم وموسى اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفا وكرامة ومن وأعظمهم خطرا وأمكنهم عادك شفا اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغ مأموله في أهل بيته وذريته جِئْتَ بِنَبِيٍّ عَن أُمَّتِي وَأَجْزِي الأَنبِيَاءَ كُلَّهُمْ فَيْرَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَادَتِ الْأَمْصَارُ وَسَمِعَتِ الْآذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ ذا ذا من صلى عليه وصلى وسلم عليه عدد من لم يصلي عليه وصلي وسلم عليه كما تحب وترضا اي يصلي عليه وصلي وسلم عليه كما صلي عليه وسلم صلي وسلم عليه كما امر اييصلي عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى ال عدد عنا الا تالا وافضاله اللهم صل وسلم عليه وعلى خزنة أسراره ومعادن أنواره كنوز الحقائق وهداة الخلائق ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم وسلم تسليما كثيرا سرمداً عدد خلقك وزنة عرشك ورضى نفسك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وكلما سعى ذكرك غافل صلاةً تكون لك رضاً ولحبه أداياً والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود واللواء الماكين الامين صلوات الله عليه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال ما وما سعيد منهم وما شقي صلاة تستغرق العدد وتحيط صلاة لا غاية لها صَلَّيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ صَلَاةً مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُورَةً لَدَيَّ مَحْبُوبَةً إِلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاطِيَةً بِبَقَائِكَ لَا مُعْتَادٌ عَلَى دُونَ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 تفرج بها الكرب ويجزي بها لطفك في أمري وأمور المسلمين وبارك لنا على الدوام وعافنا واندنا وانددنا وجعلنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وتوّفنا على الكتاب والسنة وجمعنا معه في الجنة من غير عذاب. بخير وعافية بلا لحلة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون